الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله باب في التنازع أو باب التنازع التنازع هو تفاعل من النزاع أو من نزع وهو أن يسبق الاسم عاملان أو أكثر كل منهما يريده كمعمول له أن يسبق الاسم أو الأسماء عاملان أو أكثر كل من هذه العوامل يطلب هذا الاسم أو هذه الأسماء كمعمول لهم يقول المصنف رحمه الله يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا اعمال الأول واختاره الكوفيون فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط إذن عندنا التنازع هذا باب من الأبواب النحوي هو أن يسبق العامل الاسم يسبقه عاملان أو أكثر التنازع تفاعل وصيغه التفاعل تكون بين طرفين أو أكثر لا تكون من طرف واحد فقط واضح الا فيما يتعلق بين العبد وربه فالتنازع اي حصل نزاع بين طرفين او بين اطراف هذا النزاع حول او على شيء معين فتنازع العوامل على معمول كل عامل يريد هذا المعمول كل عامل يريد هذا المعمول تقول مثلا قام وقاعد وأكل زيد قام زيد وقاعد زيد وأكل زيد إذن عندنا معمول وهو الاسم زيد وقبله ثلاثة عوامل قام قاعد أكل كل من هذه العوامل يطلب زيدا كفاعل. قام زيد وقاعد زيد وأكل زيد يجوز أن تقول قام وقعد زيد فتنازع قام وقعد في زيد أو يتنازع أو, يت أو تتنازع هذه العوامل حول معمولات معمولين أو أكثر معمولين أو أكثر فقوله صلى الله عليه وسلم تسبحون تسبحون و وتحمدون لا لا تحمدون ها تحمدون لكن تحمدون لا تحمدون لا نقول تحمدون في العديد ليس في هذه اللوية تحمدون و وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين الآن تسبحون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين نقول هذه أفعال مضارعة مرفوعة ورفعها النون ثبوتها أي والواو فاعل دبر هذا ظرف واضح أي بعد. دبر هذا ظرف زمان منصوب على الظرفية والظرف يتعلق بالعامل هل هو متعلق بتكبرون أو بتحمدون أو بتسبحون تنازعت هذه الأفعال كلها على دبر دبر كل صلاه وهو مضاف كل مضاف اليه وصلاه مضاف اليه كذلك كل صلاه ثلاثا وثلاثين هذا عدد نائب عن المفعول المطلق واضح اي تسبحون ثلاثا وثلاثين تسبيحه وتحمدون الله ثلاثا وثلاثين تسبيحه وتكبرون الله ثلاثا وثلاثين تكبيره فيقال هذا نائب عن المفعول مطلق والتميز محوظ هنا يدل عليه كل عامل على حدا وهذا هنا النائب عن المفعول مطلق هو الفعل هو العدد لأنك تقول تسبحوا تسبحة أين المفعول مطلق تسبحة تسبحوا تسبحتين أين المفعول مطلق تسبحتين تسبحوا ثلاثة تسبحات تتصير ماذا ثلاثة هي المفعول المطلق أو نقول نائب عن المفعول المطلق إذن فهنا تنازع عاملان او ثلاثه عوامل على ماذا تنازع على معمولين المعمول الاول هو دبر كل صلاه المعمول الثاني هو ثلاثا وثلاثين واضح الان هل هذان المعمولان دبر كل صلاه هو المعمول الاول وثلاثا وثلاثين هو المعمول الثاني ها معمول لي الفعل الأول أو الفعل الثاني أو الفعل الثالث فهذا فيه تنازع كل فعل يقول لا أنا, أنا الذي نصبت أنا الذي نصب فيحصل ماذا تنازع هذا من باب المجاز فقط يعني كأن هذه العوامل اختلفت وتشاجرت وتنازعت كل عامل يقول لا أنا الذي نصبت أنا الذي انصب فالأول يقول أنا الأول أنا الذي انصب والثاني يقول أنا الأقرب أنا الذي انصب بالفهم وهنا يقول انا الذي ارفع قام وقعد زيد قام يقول انا الاول فانا الذي ارفع وقعد يقول انا الاقرب لزيد فانا الذي ارفع واضح ومن هنا وقع خلاف بين العلماء في في اعمال عوام هذه لهذا المعمول هل معمول هذا اعمل للاول او للاقرب عندنا الأول الذي يبدع به وعندنا الأقرب هو الذي يلي أو الذي يكون ماذا قريبا من المعمول البصريون قالوا الأقرب هو العامل هو الذي يعمل والكوفيون قالوا الأول هو الذي يعمل يعمل مثال نأتي بأفصد مثال أو أسهله نقول قام وقعد زيد. واضح او لنقل الزيدان قام وقعد الزيدان ليظهر فيما بعد بسط المساله احسن قام الزيدان وقعد الزيدان الزيدان هذا مرفوع رفعه الالف على انه فاعل لكن هل هو فاعل قام او فاعل قعد فيه خلاف بين العلماء البصريون او نبدا بما بدأ به الكوفيون قالوا قام هو الذي يرفع الزيدان هو الذي يرفع الاسم الظاهر هل نحن في اي مذهب الكوفيين قال الكوفيون الاول هو العامل اي هو الذي رفع الزيدان والثاني مهمل والبصريون قالوا الثاني هو العامل والاول مهمل مصطلح مهمل هنا ماذا يراد به ليس لا يراد به الإهمال المطلق لا يراد به الإهمال المطلق أنه لا يعمل أبداً إنما يراد به مطلق الإهمال أي أن هذا العامل اللي هو الثاني على مذهب الكوفيين لم نصلته على المعمول هذا إنما نصلته على على ضمير إذن عندنا عامل أول وعامل ثاني واسم ظاهر الظاهر قالوا العامل الاول الأول هو الذي يرفع الاسم الظاهر والثاني مهمل لا معنى مهمل أي أنه لا يعمل في الاسم الظاهر إنما يعمل في ضمير الاسم الظاهر واضح قال البصريون لا الثاني هو الذي يعمل لأنه قريب من الاسم الظاهر فالثاني هو الذي يرفع الاسم الظاهر يعني يعمل في الاسم الظاهر والأول مهمل ما معنى مهمل أيها البصريون قالوا مهمل أن يعمل في ضمير الاسم الظاهر وهذا ساشرحه بعد قليل ما معنى الضمير اذن قام وقعد الزيدان قال, قال الكوفيون الاول هو العامل في الزيدان هو الذي رفعه طيب فماذا تقولون في قعد ايها الكوفيون قالوا قعد يعمل يعمل لكن لا يعمل في اسم الظهر لا نقول الزيدان فاعل لقاعده نقول الزيدان فاعل لقامه وقعد اين فعله اين فاعله يقول لا بد ان أن يعمله في الضمير نقول قاعدة سيأتيها البصريون قالوا لا الأول لا يعمل القاعدة الثانية هو الذي يعمل لما قالوا لأنه قريب من المعمول والأقرب هذا أكثر تأثيرا فهو الذي يرفع الزيدان طيب وقام أيها البصريون قالوا قام نعمله في الضمير نهمله بالنسبه للاسم الظاهر فهو مهمل له لا يعمل فيه انما يعمل في ماذا في ضمير الاسم الظاهر فتقول قام وقعد الزيدان هذا قول البصري فهمنا المساله الان عموما اذا التنازع هو ان يسبق معمول أن يسبق عاملان أو أكثر معمولا اسما يعني اسما يسبقاه أو يسبقوه وكل منهم يطلبوه كل منهم يطلبوه نفهم الآن طيب نعم نعم عاملان أو أكثر Him يسبق a seria for. So فلا بد من السبق. نعم What هذا. the كل of Always? Yes, I remember this. Similarly Althav, is around 33th. Only in how want Hopolis comes theareesh of Israelites. up high enough for Christians to the local, في قول المصن في شرحه الآن نفهم التنازع عموما ثم بعد ذلك نناقش المسألة الآن عرفنا التنازع يعني بصفة إجمالية وعرفنا مذهب البصريين ومذهب الكوفيين إجمالا أما التفصيل سيأتي شرحه قول المصن رحمه الله قال يجوز في نحو ضربني، وضربت زيدا هذا اعمال الاول اعمال الاول واهمال الثاني واختاره الكوفيون لم يقل اهمال الثاني سياتي قال يجوز في نحو ضرباني وضربت زيدان إعمال الأولي واختاره الكوفيون يعني هذا مذهب الكوفيين فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه الآن نحن على مذهب الكوفيين ضرب فعل ماضي مبني على الفتح النون للوقاية واضح مبنيه على الكسر على المعرب الياء مفعول به ضابر متصل مبني على السكون في محل نصب وضرب فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل زيدا هذا اسم واحد فقط وقبله عاملان فعلان ضرباني وضربت هنا ضرباني أي زيد هو الضارب وضربت أي زيدا هو المضروب واضح الآن فتنازع الفعل الاول وهو ضربني يحتاج الى ماذا الى فاعل ومع الفعل ضربت يحتاج الى مفعول ولا يوجد الا اسم واحد يصلح ان يكون فاعلا ويصلح ان يكون مفعولا كل من ضرب الاول وضرب الثاني يحتاج الى زيد الاول يحتاجه كفاعل والثاني يحتاجه كمفعول الان نحن على مذهب الكوفيون قالوا زيد قالوا نعمل الأول فماذا نفعل هنا زيد هذا ضربني وضربت زيد واضح الآن ضربني وضربت زيد لماذا على أنه هو نسلط الفعل الاول عليه واضح المسألة نسلط الفعل الأول له اعمال الأول يعمل does ماذا يحتاج الفعل need? يحتاج needs فاعل فنرفع a final So we're going to raise it on that he is a final We're going to call هو on the name of the name of the name Why? To set up his name This is الان أعملنا الاسم هذا في الفعل العامل الاول في الاسم زيد واضح لا بد من ماذا من تفسير ووضع شرح القضية فيما يتعلق بماذا بالعامل الثاني فقال فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه يضمر فيه هذا الفعل الثاني ماذا يحتاج ضربته يحتاج الى مفعول به فنضمر فيه ماذا هذا المعمول فنقول ضربته ضربني وضربته زيد فنضمر في الثاني كل ما يحتاجه ماذا يحتاج العامل الثاني يحتاج إلى مفعول نضمر الله مفعول إذا كان يحتاج إلى فاعل نضمر الله فاعل واضح الآن ماذا, ماذا يحتاج يحتاج إلى مفعول المفعول لا نسلطه عن اسم الظاهر فننصب زيد إنما ماذا نفعل له نجعل له ضميرا مفعولا فنقول وضربته هذا مراد المصنوي وهذا مذهب الكفين فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه إذا احتاج إلى فاعل نضمر فيه فاعل إذا احتاج إلى مفعول نضمر فيه مفعول واضح إذا احتاج إلى ضمير المجرور نضمر فيه ضمير مجرور ماذا البصريون قال أو الثاني يجوز او الثاني هنا او حرف عطف معطوف على إعمال الأول معطوف على إعمال الثاني عمل الأول فتقول قال يجوز في نحو ضربني وضربت زيد إعمال الثاني واختاره البصريون إذن نعيد كتابة المثال ضربني وضربت هذا زيدا الان قال نعمل الثاني ضربت فنصلت ضربت على العامل على المعمول زيد ضرب ماذا يحتاج مفعول به فننصب زيد على انه مفعول به إذن زيدا اذن الفعل العامل ضرب تسلط على من على الاسم الظاهر يبقى الان اشكال في العامل الاول قال ماذا قال فيضمر في الاول مرفوعه فقط ليس فقط هنا فاعل هنا ربما يحتاج إلى مفعول به لكن ماذا نضمر هنا نضمر كل ما يحتاجه هنا قد يحتاج إلى فاعل فنضمير ضمير الفاعل قد يحتاج إلى مفعول فنضمير ضمير المفعول قد يحتاج إلى اسم مجرور فنضمير ماذا فيه حفظ جمع ضمير المجرور فهم الآن في هذا على مذهب الكوفيين هذا على الأول على الثاني نعمل الثاني والأول العامل الاول ماذا نجعل له نضمر فيه حال الرفع فقط أما حال النصب حال الجر فلا نضمر فيه ولهذا قال فيضمر في الأول مرفوعه فقط يعني إذا احتاج إلى مرفوع نضمر فيه إذا لم يحتاج لا نضمر كما سيأتي نضمر فيه الآن ضربني ماذا يحتاج يحتاج إلى فاعل يحتاج إلى فاعل نضمر فيه فاعل ماذا نقول كيف نظمر الان لماذا لا نستطيع نعم هذا هو الاضمار نقول الان هنا الضمير ماذا مستتر لانه مفرد لو كان لم لو لم يكن مفردا نمثل بالثنيه يظهر الالف او تظهر بالجماع نقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من على زيد لاحظوا هنا مساله خطيره عندنا نعم يعود على زيد زيد هذا مفعول به متاخر في الرتبه ومتاخر في اللفظ ودرسنا من قبل الضمير لا يعود على متاخر في الرتبه ولا اللفظ لكن أجاز البصريون هذا في هذه المسألة في باب التنازع أجاز البصريون عود الضمير على المتأخر رتبة ولفظا في باب التنازع لماذا؟ لأننا هنا بين أمرين عند البصريين نحن هنا بين أمرين لا تنسوا أننا في مذهب البصريين إما أن نقول الفاعل محذوف ليس عندنا فاعل لاننا أعملنا الثاني خلاص ليس عندنا فاعل اما اننا نقول ماذا الفاعل الضمير يعود على متاخر في الرتبه واللف وحذف الفاعل لا يجوز هنا لا لا, لا, لا عدم حذف الفاعل وعود الضمير على متاخر في الرتبه واللف جائز في بعض الحالات فأيهما همه اشد القول بحرف الفاعل اشد واضح لا نظر له يعني في الف... لكل فعل فاعل لا بد ان يكون لكل فعل فاعل فهذا الفعل يحتاج الى فاعل فماذا الاخف أن نقول نضمر فيه ضميرا يعود على متاخر نطمه ولفظا خير من ان نقول ان الفاعل هنا أو ان هذا الفعل لا فاعل لا فاعل له كما قال بعض نحوي فقال البصريون هنا يجوز عود الضمير على متاخر في الرتبه واللف لان هو هذه المضمره في ضربني تعود على زيد المتاخره وهو كون ماذا وهو مفعوله وهو ماذا مفعول مفعول به نقلب لا ايش ها لحظه فقط نقلب بالله نقول ضربته وضربني زيد على مذهب الكوفيين نعمل الاول ضربت فننصب زيد واضح فننصب ننصب زيد وضربني يحتاج الى ماذا يحتاج الى فاعل يحتاج إلى فاعل. ماذا نفعل نضمر فيه ما يحتاجه على اعمال الاول نضمر في الثاني كل ما يحتاج ماذا يحتاج الثاني يحتاج الى فاعل لانه سوف مفعوله وهو الياء فنقول وضربني زين دن والفعل اين هو مستتر جوازا تقديره هو اين هو يعود على من على زيد زيد أين مكانه لا متاخر في اللفظ متقدم هنا لانه عامل هذا فاصدق ضربت زيدا وضربني واضح ايضا على الثاني نعمل الثاني ضربني زيد على مذهب البصريين على ماذا نصي نقول ضربت وضربني زيد الاول ماذا نضمر فيه نضمر فيه المرفوع فقط واضح الان هل هذا يحتاج الى مرفوع لا يحتاج الى مرفوع فلا نضمر فيه ضمير النص نفهم الان لا نضمر فيه ضمير. نقول ضربت ولا نقول ضربته ضربته وضربني زيد لماذا ضربته الها هنا لو اضمرنا الضمير الها هنا ماذا منصوب ضمير منصوب يعود على من على زيت وهو متاخر هنا في الرد وفي النظر متاخر لان رطبته هنا بعد بعد هذا العام معمول ولم نستغني عن الضمير حال الرفع لانه عمد ولا يجوز الاستغناء عن عن العمده وبالتالي اضطررنا إلى إضمار الضامير المرفوع مع أنه عائد الى أو على متاخر في الرتبه واللفظ لكن هنا الضامير ماذا؟ منصوب وهو مفعول به وهو فضلة ليس عمدة وبالتالي كونه فضلا لا يبيح لنا أن نعيد عليه الضمير أو نعيد الضامير على متاخر في الرتبه وفي اللفظ واضحا ونعيد نعيد طيب في المثال الاول في ضربني وضربت زيدا على مذهب بصري قلنا نعمل في الاول الرفع فقط نعمل في الاول ضامن الرفع فقط لانه يحتاج الى الى مرفوع فنقول ضربني اي هو و الفاعل ضامن مستتر لماذا اضمرنا الضمير هنا لانه عمد فاعل يعني لا يمكن استغناء الفاعل فنحن الآن ملزمون بإذمار الفاعل هنا، مع أن هذا الإذمار ماذا يوقعنا في بعض الممنوعات؟ وهو أن هذا الضمير سيعود أنا متأخر في الرطب واللف. لكن هنا هذا مفعول به، مفعول به فضلاً ليس مرتبة المفعول به ليست يعني وزن المفعول به ليس كوزن الفاعل، فالفاعل عمد يعني الجملة لابد فيها من الفاعل قد تستغني جملة عن المفعول به. المفهوم اقرا باسم ربك الذي خلق ماذا خلق حذف المفعول مفهوم يعني المفعول يحذف ليس كالفاعل الفاعل اذا لم يظهر نقدره خلق من اي الله عز وجل هنا ضربت استوفى فاعله يحتاج الى مفعول اضمار المفعول ماذا يجرنا الى ان نقدر او نرجع الضمير على متاخر مفهوم فماذا فنستغني عن الضمير نستغني عن الضمير، فنقول ضربت وضربني زيد ضربت اي ضربت زيدا وضربني ماذا زيد هذا على قول البصري مساله واضحه لا في هذه المسألة فقط يعني اذا أعملت الثاني فالاول تقدر فيه الرفع فقط يعني اذا احتاج الاول اذا, إذا ضمير مرفوع يعني هات الضمير المرفوع إذا احتاج إلى ضمير منصوب هذا على مثال البصريين لا تقدر ضمير منصوب لا تقدر الضميرة المنصوب واضح لأن مصنف ماذا قال هنا قال أو تعمل الثاني تعمل الثاني واختاره البصريون فيقدر أو فيضمر في الأول المرفوع فقط مرفوعه فقط يعني إذا احتاج إلى مرفوع اذا لم يحتاج الى مرفوع واحتاج الى منصوب أو احتاج الى ضمير مع الضمير ما فلا يقدر فلا يقدر فيه قال نحو نحو جفوني ولم اجف الا جفوني ولم أجفوا الأخلاء هنا عندنا فعلا جفوني وأجفوا هذان فعلا بعدهما اسم واحد فقط اسم واحد فقط وهذا الاسم هنا جمع لاحظوا جيدا هذا الاسم هنا جمع الآن على مذهب الكوفيين على مذهب الكوفيين ماذا قالوا؟ نعمل الأول جفوني ماذا يحتاج الأول؟ يحتاج إلى فاعل فنرفع الأخلة نقول جفوني ولم أجف الأخلاء